باتي في الله وحييكم بتحية الاسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته تحدثنا اخوة الإسلام عن كثير من اثاث الاخان في الحلقات السابقة تكلمنا عن الغيبة والنمينة والمراء والجدال وكفرة النعف والاذى والكذب والافتراء وسدب الصحابة والتوجه بالدعاء الى غير الله عز وجل الى اخر الحلقات التي سمعتموها وواصلتم استماعكم معنا في الحلقات السابقة هذه الحلقة ان شاء الله رب العالمين تخص علاج افات اللسان كيف نعالجها هذه الافات التي ابتلي بها كثير من المسلمين كيف يعني يعالج الانسان افات اللسان اولا اذا اردت ان امسك لساني عن الشر يجب ان اضع امامي بعض النقاط الهمة وبعض المحذرات او المحذرات التي يجب ان يتقيها الانسان ويرعها نصف عيني اولا ان هذه الافات اللي تكن كبائر في كثير منها فيقريبا من الكبائر والمواظبة عليها تصير كبيرة يستمرئها الانسان ويتعاول عليها اذا كيف اعالج هذه الافات اولا يجب ان اعرف ان تعظيم حرمات الله عز وجل هو دواء شافي لكل القلوب ان اعرف حرمات الله كيف اخوض في عرض النار كيف أصبح مسلما كيف أسب الصحابة كيف أمن بأعطيتي كيف يعني أتألى على الله وأقول هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار إذا يعني هذه نقطة يجب أن تكون في الحسبان وهو أن أعظم حرمات الله عز وجل ثم انظر الى ما ورد في كتاب الله عز وجل من مدح الذاكرين لله والذاكرات والذي يصبح وامسي ولسانه رضم بذكر الله والذي يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ليلة نهار والذي يرضي الله عز وجل في الكلام الطيب والذي يلقى السلام على المؤمنين والذي يعني يصلي ويستخدم لسانه في صناعة الخير هذا كله يعني وسائل لحفظ اللسان من هذه الألفان ثم انظر الى نهاية الدنيا بالنسبة لي الدنيا سوف تنتهي العمر سوف ينتهي سوف ادخل القبر وحيدا فريدا يحاسبني الله على ما خط فيه بلساني فما الذي يفعلني اترك لساني يذكر الناس بالزوء ويذكر الناس ويخوضوا في اعراض اذا اتق الله رب العالمين ثم ليكن عندي قصة للامل لان مصيبت الجميع الا من رحم ربي عبارة عن طول الامل كلنا يا فلان هل تقتنى انك سوف تنتقل يقول نعم ابو هل اعدت نفسك وان شاء الله رب العالمين وإذا واذا مت الليله يقول يا رجل لا داعي لهذه السيره لا داعي لهذا لا داعي لهذه الكلمات الا انتم تؤيسوننا أنت من الرحمه لكن كسر الامل وتذكر الموت هذه وسيلة ناجعه لعلاج افات كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما حياة الدنيا إلا متاع الغرور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 اذا الصلاة عندما يصلي الانسان كثيرا سوف يتوقف عن الفحشاء أن الصلاة بفضل الله من الناهيات التي تنهانا عن الفحشاء والمنكر والنبل والرجل الذي كان يسرق ويصلي ويسرق قال يا رسول الله ان فرانا يصلي الليلة كله فاذا اصبح سرق قال سينهام ما تقول او ستمنعه صلاته او في رواية يعني دعوه عسى صلاته ان تنهاه يوما اذا المسألة بهذا المنطق ايضا لو واظب المسلم على قيام الليل نفسه في لحظة في السحر ورب العباد سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل كل ليلة ألا من لا يعني فأثير ألا من تائب فتبعي ألا من مستغفر فأطلاله ألا من صاحب حائة فأخضره ألا من كذا ألا من كذا حتى يطرع على الفجر هذا الوقت العظيم الذي يغتنم المسلم للدعاء إلى الله عز وجل أن يقيه آفات الزثان وعثرات اللسان وهذا العضو الذي لم يمسكه الإنسان كان كالحوان الذي المفترس يهجم عليه فإذن قيام الليل والدعاء في, في السحر هذا يجعل الإنسان يعني يقوب الى رب العباد سبحانه وتعالى ويمسك بسانه على الشرق ايضا يتعود الانسان الصمت فيقول والله أتكلم انا من الساعة كذلك الساعة كذلك عندما اتكلم وانما ادس في حادث اتفكر اتفكر في الذنوب يتفكر كيف اطلق ابواب الخير ما الذي سوف اصدام ابواب الخير ما الذي سوف اقول لله يوم القيامة اذا قال لي ماذا قدمت الاسلام كيف حملت هم الاسلام رحم الله عبدا قال خيرا فغلم او سكت عن سوء فسلم ومن صمت نجا كما ورد في الحديث الصحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وإنك لا تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليه ومن كان يؤمن بالله يا وليه والآخر فليقوا الخيرا كل هذه النصوص يعني سبحان الله أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك كل هذه النصوص يعني إنسان فيها سبحان الله لو وضعها أمام عيني ربما تكون هذه وسائل كلها لإمساك اللسان عن الشر وإطلاقة اللسان بالخير أيضا من ضمن علاج أفات اللسان أن يصحب الإنسان أخيار الناس أهل العلم أهل التقوى أهل الالتزام أهل الفضيلة الذين لا نسمع منهم الكلمات البذيئة لأن هذه الكلمات البذيئة لا تسمعها إلا من إنسان يعني كما قرر بفر الله قلبه عن ذكره واتبع هواء لكن اللسان المؤمن الملتزم التقي النقي المؤمنة التقية لن تقول أو لن يقول إلا خيرا لأنه تعود أن الكلمات السيئة يعني سبحان الله سوف تريد مقابلة حلقة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك أو أن تبتعمه وإما أن تشم منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك أو أن تشم منه ريحة قبيحة هكذا الجليس الصالح نبحث عنه يعني هو الإنسان المسلم والرجل على على دين صديقه وخليل قل لمن صديقك أقول لك من أنت الإنسان على دين أو الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالد لأن الصديق رقعتهم في الثوب أو الأخ رقعتهم في الثوب فلينظر أحدكم بما يلقع ثوبة المسلم مع المسلم أو الأخوان في الله كاليدين تغسل وحدهم الأخرى إذن المسألة عبارة عن يعانى الإنسان بالصالحين من العباد الذي إن رأىك غافلا ذكرك وإن رأىك ذاكرا عانى وإن رأيته ذكرتك بالله رؤيته ودلك على الله حاله وزاد في علمك منطقه. ايضا تعرف ان الشيطان هو الذي يشجعك على القول البذيء فالشيطان لنا عدو وهو العدو الوحيد الذي يجب ان نتخذه عدوا هكذا امرنا الله عز وجل ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه يكون من اصحاب السعيد ايضا اذا جاءك الشيطان لكي يعني تتحدث فيما يعني يضر ويضرك استعذ بالله من الشيطان الرجيم وانما يغمكن من الشيطان المدخل فاستعذ بالله انه هو السميع العليم ايضا الانسان لو اشتغل بعيوب نفسه والله لشعرته عيوب نفسه عن عيوب الناس لان الانسان كيف اشغل نفسي بعيوب نفسي اولا يجب ان اعرف عيوب نفسي من امور اربعة ان اعرض نفسي على رجل عالم مربي عالم الكتاب والسنة عالم بقلوب العباد كيف يهزتها وكيف يصلحها اعرض نفسي عليه ثم اعرض نفسي ايضا على كتاب الله عز وجل فما وجدت ما حث الله عليه أصنعه وما وجدت ما نهى رب العباد أن أنتهي عنه أيضا يقول لي أخ صالح فالمؤمن مرآت أخيه عندما يراني على منكر سوف يقومني كما قال أبو بكر أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت فلا طاعت لي عليكم أيضا يعرف الإنسان عيوبه من ألسنة أعداء فأعداءه فقد فيك صفات كثيرة أنت إن رجعت نفسك ربما تجدهم صادقين في الصفة أو في صفتين أو ثلاث ثم انظر في عيوب الناس فما تستقبحه منهم لا تصنعه انت ما تراه سيئا فيهم لا تصنعه انت فلا تنهى عن خلق ويعني وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم إذن يعني الإنسان لكي ينتيع عن الآفات لسان يكثر من الطاعات من صيام الاثنين والخميش صيام يوم أو يوم ركعتين في اليوم في الليل كثرة قراءة القرآن تنقية القلب أن, أن تحسن إلى من أساء إليه أن تحذر اللسان كل يوم وأن يقول يا لسان اتق الله يعني اتق في فيه ولأن الإنسان حتى عندما يصلي يجب أن يقف ليصلي صلاة مودة فيتوب إلى الله عز وجل وينهي لسانه عن الشر واذا غضبت فما عليك قبل ان تفلت او يفلت فسانك بكلمات سيئة ما عليك الا ان تدخل تغير وضعك الاول اذا كنت جالسا قف واذا كنت واقفا اجلس واذا كنت نائما اقعد ثم توضأ من الغضب من الشيطان والشيطان من النار ولا تطفئ النار الا بالناء ثم يريد من اي غاضب يريد ان ينطق ويتفاوكا لينظر الى المرآة سوف يرى شخصا غير الذي يعرفه يقول من هذا الشخص الذي في المرآة انه انت الذي يجب ان تتمسك بالسكينة والعودة الى لحظة الرضا وتدعو الله اللهم اجرني من حر غضبي فاذا حفظت لسانك اخي مستم فست بدوان الله سبحانه وتعالى واحبك النبي صلى الله عليه وسلم واحبك الناس وضمن لك الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يبشرك بأنك من أقرب الناس إليه الموطؤون أكناف الذين ألفون وإن الله إذا أحب عبدا النادى جبريل يريد أني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء يقول إن الله يحب فلانا فأحبه فليحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض أحبتي في الله إخوتي وأخواتي هكذا عشنا في هذه الحلقات الثلاثين عن آفات البسان وهي عبارة عن عناوين سريعة هذه المعضلات الكبيرة الله لو امسك كل منا لسانه اصرحت مجتمعاتنا وصفت نفوسنا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل السنتنا لهاجة بذكره ذاكرة له سبحانه وتعالى اناء الليل واطراف النهار اللهم رطب السنتنا بذكره واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وجنبنا سوء الاخلاق لا يجنب سوءها الا انت وحسن خلقها لا يرزق المسلم يعني الاخلاق الحسنة الا انت يا رب العالمين واجعل السنتنا وحصائد السنتنا في ميزان حسناتنا ولا تجعلها في ميزان سيئاتنا انت ولي ذلك والقادر عليه صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا